ممكن يكون حد من الأقدمين بيصليش، ممكن يكون حد من الأقدمين لسه مصاحب بنات، ممكن يكون حد من الأقدمين لسه بيشوف يشوف يمكن يكون حد من الأقدمين لسه الحد أنا حد لسه من مزع لولدته أو مزعق ممكن حد من الأقدمين للاسف ما خدش قرار يرجع لربنا سبحانه وتعالى، أنا بقول لناس دي كلها أنا بقول نفسي على الفكرة، لين ربنا لما تكلم على توب توب الكل، العصي بالطاع وطاع بالعصي، لينا كلنا التوبة دلوقت. لإن أنا بع ما أعرفش بعد إئى أنا الوضع إيه؟ قال الله عز وجل إنما نعد لهم عد قال الحسن عددنا أنفسهم فإذا كان نفس الأخير انقطع العمل أنا مش عايز أكذ مش عايز أكذ أنا مش عايز أفضل أأجل أأجل أأجل أأجل لحد ما في لحظة لأي الموت قدامي أقول أنا عايز أتوب الله عز عزوجل يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون عارف العلماء المفصروا أي دي فصرها بإيه فصرها في الإنسان الفضل لأجل التوبة لأجل التوبة لأجل التوبة قال عمر بن عبد العزيز فرأوا الموت أمام عينه فقالوا نتوب الآن فحال الله بينه وبين التوبة أنا مش عايز الأكيد